بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجهبين اللهم يا عظيم المنة اللهم يا عظيم المنة اللهم يا عظيم المنة اللهم يا شديد البرهات يا عظيم السلطان الأولى يا من أمره بين الكافي والنون، آمين. وإذا أراد شيئا قال له كن فيكون. آمين. نسألك اللهم بالاسم الأعظم، آمين. ونسألك اللهم بالوجه الأكرم، آمين. ونسألك اللهم برسالك به أنبياؤك ورسلك وعبادك الصالحون. يا الله، يا شديد الباطش، يا منتقم، يا قهار، يا Ya Vazel Men Kutiyin, Ya Vazel Men Hapromin, Ya Giyath Men أعداءك أعداء الدين آمين. اللهم انتقم من اليهود أعداءك أعداء الدين آمين. اللهم شدد وطاتك عليهم. عليهم. عليهم. عليهم. عليهم اللهم شدد وطاتك عليهم اللهم شدد عليهم اللهم شدد وطاتك عليهم اللهم بالمقبول منا شدد وطاتك عليهم اللهم زلزل اقدامهم اللهم اكسر اصنامهم آمين الله آمين اللهم آمين. اللهم خرب أصواتي لهم. الله آمين اللهم الله. جالهم عمرة الله. آمين. لا لمن اعتبار. اللهم في البر والبحر. لا تجعل لهم نصير. الله. ولا الله. تجعل لهم سي وزير ولا الله. تجعل منهم معين يا الله. اللهم آمين. الله. اللهم عليك من انترياه يا حي يا قيوم. آمين الله. اللهم عليك به فإنه لا يعجزك يا الله. اللهم, آمين الله. اللهم بدل جرثومة. الله الله اللهم الله شل الله. يديه ونسانه الله وعينيه. الله الله. اللهم صم اذنيه. اللهم عينيه.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 Amin Allah. Ya nasira'l muntasirin. Amin Allah Amin. Kudüse yardım ediyor. Ya Rabbisü Kudüse yardım. Ya riyazan Amin Allah Amin. Ya kahre ile diyor. Ona dua diyor. Amin Allah. Ya Rabbi nasrana Ya Rabbi ya Allah. Allah. Ya يا رب أثّر صدورنا بتحريره، الله أكبر، صدورنا بتحريره، آمين الله، الله محرّش، الله صدورنا بتحريره، آمين،, آمين. الله مقرّست، الله مثّر صدورنا بتطهيره، آمين،, آمين. يا رب يا الله آمين. يا علي. عظيم يا حليم يا عليم بسمك الأعظم دعمنا يا الله, الله. بسمك الأعظم ادعونا يا الله, الله. جلال وجهك دخلنا يا الله. الله يا ربي أريتنا جلالك فأرضنا جمالك من الله Sidik ağa'nın kurtulması için dualar edildi. Kabul eserini yakında görürsünüz inşallah. Ya, Allah Allah. Allah. ya Allah. Rab! Amin. Ya Rab, gel hadi bu saat saate icabe ya Allah. Amin. Gel saat-i inabe ya Allah. Allah Cana. Allah. Gel saat kabul ya Allah. Amin. Allah. من كان منا محروم من فاعله الله اللهم من الله. الله. امين من الله. كان مريضا فشفيه امين من من الله وكان يا حي يا قيوم وثبت يدينا من الله. كان له صديق محبوس فاعله ففك قيده يا الله. الله. الله الله اللهم يا رب العالمين يا الله آمين. من كان منا من من من الله ومن كان مكروبا كربا الله يا ربي عباد وقفوا ببابك حشان تردهم وانت اكرم الاكرمين يا ربي نسألك وانت حق مصير. واكرموا من اطى يا الله. يا ربي هؤلاء الضعفة جاوض. يضربونك. يا اكرم الاكرمين. يا اكرم الاكرمين. يا ارحم الراحمين. يا ربي تغفر. السنة قوتا على السنة اجتماعا مع سيد اهل السنة يا آمين, آمين يا رحمة الراحمين. نحن واقفون ببابك ننتظر شبة من شرابك ننتظر بصلة منك آمين يا الله آمين اللهم لا تردنا خائبين ولا عبابي بصلك مضرودين. ولا محرومين يا الله آمين اللهم لا تدعنا يا حي يا حي يا قيوم كل من دعا يا اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين اللهم دخلنا عليك بالاسم الاعظم اللهم الاكرم يا الله اللهم دخلنا عليك بحبيبك صلى الله عليه الى وجهك تغطى محمد يا رب يا رب يا رب اللهم يا رب نحن ضعفاء المساكين الفقراء يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي ما شنه نمر ما شنه يا ربي ما المضطر المضطر الله اللهم الله الله اذا دعاه فيقفه السيء يا الله. آمين يا الله. يا رمي المقبول منا يا الله. والمقول له منا يا الله. والمرحوم منا يا الله. الله مجعلنا محسوبين علي المحقول منا يا الله. بن محمدك يا ارحمى الله ابي. اللهم هب لغلوبنا تقوى. والله ما من وعد شهودا لا تحكمه غفلة عين والله ما من بحضور في حضرتك اللهم آمين يا رب اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين يا رب العالمين يا رب الله يا رب اللهم آمين يا رب آمين اللهم يا يا رب يا رب, رب <الراقى> نسلمنا يا الله يا ربي من الذل المسلمين وانصر المسلمين امين وطلع اللهم آمين الله لا يقترب على فرجه إلا أنت إكراما لسيدنا, لسيدنا محمد إكراما لسيدنا محمد إكراما لوجه سيدنا محمد سيدنا الله, سيدنا الله محمد الله محمد الله محمد الله محمد الله الله محمد الله محمد الله محمد الله محمد الله محمد يا محمد اللهم آمين اللهم اجب كما امرتنا امين اللهم سجل لنا كما وعدتنا امين لا تخلف البيع اللهم ارحمنا الله الله فإنك بنا راحم امين وعدنا فإنك علينا امين اللهم في بنا فيما تجري المقادير برحمتك يا امين اللهم امين الله اللهم فارق الهم اجفن غم وادعوه مبرين اجب يا اللهم الله فارج الله الحم صاشخ الله الغم مجيب دعوة المفررين رحمنا الدنيا والآخرة ورحيمهما يلحمنا اللهم الرحمة الله يغنينا الله بها الرحمه من سواء يا ربي يا ربي جئناك يا الله بالذل مفتقرين يا ربي جئنا بالذل مفتقرين منكسرين يا الله بذل من اعترفنا ما بينا بتقسيط اعترفنا يا رب لا تعاملنا بما نحن أهله تعاملنا بما أهله آمين آمين أهل أهل الله الله الله. الله. إنك أهل التقوى ما الله ما بين الله ما بين الله عليه بين الله ما الله ما سيدنا الله صلى الله ما بين الله ما الله ما بين الله الله جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الله الله الله الله ورحم الله من ختح هذه البلاد ونصر الإسلام محمد الفاتح رحمه الله تعالى, الله تعالى الله. وجميع أعوانه ومن كان معه وذريته إلى يوم الله. الدين برحمتك يا الله رحمة رحمين ورحم الله علماء آمين. وابقى الله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه الألهم صل على محمد وعلى آله سيدنا السيد صل على محمد وعلى آله وصحبه الألهم صل على محمد وعلى آله وصحبه الألهم صل على الله وعلى آله وصحبه الألهم صل على محمد وعلى آله وصحبه الألهم والشيخ حسن وإخوانه وجميع الحاضر والشيخ صنفا منكم والشوار والشوار المشايخ كلهم بسم الله يبارك في أعمالهم وأعمارهم وأحوالهم وأنا يجمعنا بهم تحت لواء سيدنا الله آمين الله عليه وسلم الله يفرقنا من هذا الله المبارك الله مين الله مين الله مين الله مين الله مين الله مين الله مين الله الله مين الله مين الله الله الله مين الله الله Amugü günün eşinin sünnükeceği Allah en nesallahu an yubarika lehu fi nahli sünne ve an fi a'malihi ve yubarika fi juhudihi ve an yuballighahu khayra dunya ve ahireh ve an yuballighahu el fi muridi ve ala Muhammed ala ali Muhammed subhan mursalin rabbil alamin fatih icabet Dua Allah'ınız kabul oldu elhamdülillah. Filistin'in kurtuluşu için Şam'ın ı kurtuluşu Suriye'nin kurtuluşu Afganistan, Doğu Türkistan Bütün mazlum Müslümanların Kurtuluşu için çok dua etti Ve içinizde ne sıkıntılı Varsa, dertli varsa, hasta varsa Borçlu varsa hepsine Dua etti. Mutlaka kabul oldum, Kabul saatine denk geldiniz Bunun eserini göreceksiniz İnşallah. Hem dünyada inşallah. Biz size gelin dedik Allah için bak geldiniz boş inşallah. Bu büyüklerin hürmetine, seyitlerimizin hürmetine Rabbim Teala buradan bütün dualarımızın kabul eserini görerek çıkmayı nasip eylesin. Amin.